الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راب تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون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 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 إِنَّ أَبَا نَالَ فِي مَلَالٍ مُبِينٍ أَقُتُلُ يُوسُفَ أَوْ يُطَرَحُهُ أَرْضٌ يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ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 فَأَنَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم أنغافلون. قالوا إن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون. Talama dahulu, dan mereka mengumpulkan, siapa yang menempatkannya di dalam kegelapan? Dan firman Allah kepada mereka: "Kau tidak يا <مشا> أيكم <أن يبكون> قالوا يا أبا لا إن لهذنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلادا له قال يا بشر هذا هنام وأسروه بضع والله عليم بما يعملون وشروه بثمن دخس ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا لنسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يصلح الظالمون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 ان يرا ودتني عن نفسي وشهد شاهد من اذنها ان كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميص قد من دم kau berkhidabat, wahyu dari yang Sadiq. Kalau engkau tidak mengenali, maka aku memangkanmu dari jalan yang jauh. Dia berkata, "Sesungguhnya dia وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ بِسَوْءَةٍ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ عَزِيزٍ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَرَحَ فَهَا قُبَّاءَ إِنَّا لَنَرَاها فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اكبرنا وقد طان ايديهم وقلنا حاشنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا انما لكم كريم قالت فذلك من الذين تمتموا في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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجاهلين فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كَيْدِهِمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بعد ما رأوا الآيات، لا يسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أرى إعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكن الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكوا يا صاحبي السجن أأغباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار Ma ta mudun min dunihi illa asmaa semaitumuha semaitumuha an tum wa abayukum ma azal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 في فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتياه وقال للذي ظن ان نمنا جن منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساهم الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سن وقال الملك إني أرى سبع بقات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضعاف أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين. وقال الذين جاء منهم ما وذكر بعد أمم أن أنبئكم بتأويله فأرسلوا. يوسف أي من الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان أكلهن سبع نجاف وسبع سبلات خضر وأخرى رسات لعل لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 شداد ياكل لما قدمتم لهم الا قليلا الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغص الناس وفيه يحصرون وقال الملك اتوني به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 قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت المرأة العزيز الآنا حسحص الحق الآنا حسحص الحق أنا رأته عن نفسه Aku arahkannya kepadaku, dan sesungguhnya dia bukan dari orang-orang fasik. Itulah agar dia mengetahui bahwa aku tidak menyembunyikan apa برئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفيع رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إلا انقلبوه إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا وَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَنَا كِلْتَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موسقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله Baniyalah tidak dulu min babu wadu dan dulu min abuab mutferrika, wama aghni an kum min Allah min shayin. Inilah hukm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 إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا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 جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن ولما جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم. قالوا تَّاللٍّ لَّقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَمَلِ نُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرصد درجات من نشأ وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إما إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباؤكم قد أخذ عليكم موسى قَد أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِقَّاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّضْتُمْ فِي يُوْسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبيه أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتغلى عنهم وقال يا أسفى على وَضَيْمَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيبٌ هَلُ تَدَّعُونَ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَا حَرَبًا حَتَّى تَكُونَا حَرَبًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْمَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلموا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا, ولا تيأسوا من روح الله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 مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا سَأَلْتُمْ بِيُوسُفَ kau telah tahu apa yang kau lakukan dengan Yusuf dan anaknya. Kau tahu? Kau berkata, "Kau tidak tahu Yusuf." Dia berkata, "Aku Yusuf dan ini adalah anakku. Tuhan telah memberkati Innuhunya taqwa yasmiir, fa inna la yudzigu ajra al muhsinin. Qalu ta'ala laqad atharak Allahu 'alaina, wa in kunnal khatim. Qal la tasriba 'alaykum al اغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إن إني لا أجد ريحا يوسف إني لا أجد ريحا يوسف فلو لا أن تفندون قالوا تَّلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ Fa-lan mana anja al-tajir al-qaww al-wajihhi? Fa-utad bacira. Qal alan aku l-kum? Innii aqlam min Allahi Sewa fillana dunubana, inna tanna khatiin. Qal sewa, fa asta uffir lakum Rabbii, inna huwa al waffur al rahim. Falamma وقال إليه أبويه وقال دخلوا وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قَمَلُوْا قَدْ جَاءَنَا رَبِّي حَقَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِلَّا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَرَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديم Fakir السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت من أمني وما تسألهم عليهم من أجر إن وإلا ذكر للعالمين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 أفأمنون أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بوتتوهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله Ala bercita, Aku dan yang mengikut Aku, dan Bapa Allah dan tiada Aku dari orang-orang yang menyembah. Tiada yang diturunkan kepadamu أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا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 ولكن تخديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قصة عظيمة فيها خبر الكريم للأكرمين الذي شرفه الله وآله باللبوبة وأكرمه الله بالصبر في مواطن الجزع والذلم فما وهن وما لان بل كان كالجبل الأشم الشاكر للنعمة المتجمل بالطاعة مستعليا على نوازع النفس وأهوائها ثم إلى سجن يؤثره على ذل المعصية فيكون فيه للدعاة نبراسة وللفضائل لتاجا صلى الله عليه وآبائه وسلم وبعد هذه القصة سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقارك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأمصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوالث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اوفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اوفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد من كفار ملحب اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته وحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلا أحزاننا وذهاب همومنا وظمومنا اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصح يا منتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا نسألك أن ترحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة واناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يمضيك عنا اللهم وفق إمامنا لما ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفق لهداك واجعل أعماله الصالحة في نضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء فارنا اللهم فيهم عجائب قدرتك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم علينا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين أصحا اللهم كلهم يا رحمن يا رحيم اللهم امكر بمن مكر بهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة في قوم فاقبرنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين هنيئا هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشلف سمعه بسماع خير الكلام فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلم ولا يعلى عليه هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم على الوجه الذي يرضاه منه